Ha Ma ma Ma ma هذ مكتوب بدمانا باقي و حي حدر عهدنا اخر ودين يا ولينا ولاد الدهر هو سندنا غرب ماكوالي وحام عدنا هك خات الضماير وياك على وعد بعدنا لا يمنعنا ما يهمنا ما يهمنا خليلو ما يهمنا ما يهمنا خليلو ما يهمنا ما علي بتشي عبدي ماهر رمزها بقتها واملها انت يا حامي حماها تبعتك على فطرة تدري سلمت بيدك لواهر عاشت بحب الولاية ومحد يغير هواهر ولي عادلنا ما يهمنا ما يهمونا خليلو مونة ما يهمونا ما يهمونا خليلو مونة ما يهمونا ما يهمونا يا علي يا الصمدة اكتبت اسمك بد مودم علمه اقي جد جت حك يا ابو حسيني وانت باقي تنشد اسمك على المضابع تشهد السبع الطباقي ضرب الامثال اصبح وي عشق العراقي خلي ذبحنا ما يهمنا ما يهمنا خليله منا ما يهمنا ما يهمنا خليله منا ما يهمنا ما يا علي كم مصيبه عليها مرت يا سما ده وكم فجيعه كل ذنبها تحب ولها ول الوصول كرار شيعة صاحت الظل عم بيع وحية صاحت ما نبيع يبقى قائد نص مادة وغائر حدار ما نطيعه خلي بغضنا ما يهمونا ما يهمونا المحبتك يا الحبيبي وماكو ثاني انت يا قرآن ماطق السرح والسبع المثاني الك فدوة ايش ما نضحي ايش ما يمرني ايش ما نعاني ماكو معنى اليوم كامل انت كملت المعاني ايش ما يمنعوني ما يهمو ما يهمونا خلي لهمونا ما يهمونا ما يهمونا خلي ما يهمونا ما يهمونا عليه علي ما مخافه من المنايا وانت خطط في المنايا وغال مننا الله هدية كل حرف غالي من اسم آية غال مننا الله محبتك للصلاة والصوم آية ياللي تستاهل دمانه في دولك هاي الضحايا خلي ضدنا يا يا ما يهمنا يا ما يهمنا مولانا ما يهمن ما يهمن مولانا ما ما الحسين الشاعر أبو علي الناصري